قُل كَذَالِكَ اتَتْ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا قُل كَذَالِكَ اتَتْ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ نَسَ وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ نَسَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ ربه وكذلك نجذي فَمَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى وَلَعَذَابُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي فلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمن واجل مسمى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمن واجل مسمى حسب ما يق وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ لِكَرِمْ كُنْ نَفْنُ نَرْحُقُ وَالْعَافِتُ لِلتَّقْوَى وَالْعَافِتُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَقَالُوا لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ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 قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَسْتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا كُلُّ, كل مُتَعَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى فَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ